يسر نوصع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله فتبينوا إذا ضربتم في سبيب 14 تبتغون عرض الحياة الدنيا غَذَلْنَا لَكَ مَنْ كُنْتَ مَنْ İlədiyiniz üçün لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل والمجاهدون في سبيل الله بأمر فَمَنَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلِمَ وفضل الله المجاهدين منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفور and so فيِي مكطُم قَكُ الن مُوس تَْضض في فيِي mm -hmm. فأولئك عزوا وَمَن يُهَاجِرْ في سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ Oh me yo dérik Olme ou